Joo, joo, joo. Joo, Oh. بلا عبدي ولا عبد لي ولا شيعي ولا شيعي وأنا عن أبي على وما أتضرح. فان ماذا صوت بصورة لا يعطي انا مريض والورم مع الاب. فان هذا الجميع من هؤلاء على الموحدين وعلى المتذكين في حفظ من ضرورة ما بعدها. ارابي تشفيحة في التنمية. ماذا تنحب? قالوا. ان هؤلاء هدموا اضلحة كثيرة في مكان كده وكده. وتسفعت من ارمى فإذا كان قد ثبت من خمس سنوات واعلنته على الصحف الياه اثبت من خمس سنوات في فترة لم يكن فيها سنن وع ولا انطلاقه من قرارات الارض القاهره ان اسد في كولومبيا وكذب الله. وما هدمت خلق طريقه. لك انهم خلقهم لجمعهم. هم الذين اجروا وفقوا. قال انهم كدب الامر اتى صوروا رجلا ان نفي ان وكان في عمق المناط وقالوا تروك تلك الامر الذي هو وبالتخري ظن ان القوه تسبا على مر سؤال من عزق البيان. ثم لما افتحوا اخروا. ان السرعة سيارة للرهاب. فالنصار سيارة للرهاب. وستستمت ربوظهم. ومع ذلك لما? لان النصارى يحزن تادر عن أن كان. انهم نعنى سيارة والسلام. ولكن ليحلوا آخر. وليحلوا اشتادهم. وليحركم هذه الخاصة. الذي يكون لك في الهوء فيها وحاسم في الهواء. تكتلا. اما الافضاء في نظره. عاشوا مرحلة الهعاء. عاشوا الروضة. عاشوا الامنى. عاشوا الروضة. عاشوا. عاشوا, عاشوا, عاشوا. سلاما ليس بعد المتنام في ريم شريعة. لا. ولماذا؟ وربنا جل وعلا أوصانا من خير إلا الله عن الذين لم يقاسبكم بالدين ولم يخرجوكم من زياجكم أنصب الروح وتقسفوا إليهم منظر أنصب الروح وتقسفوا إليهم إن الله يحب المقرمين بمعنى أن الله جل وعلا أمرنا بمر هؤلاء امرنا بالكسر هؤلاء. امرنا بالإحسان هؤلاء. لا بالنظام. ان يقابل الإحسان بالإحسان. وان يقابلها ذلكار موقف الصعبين والتوصيل لشعاب الإسلام. وإلا فالكساب من فلس العمل. من صفى صفى له. ومن تدرى كذر عليه. ومن حسمع عمله بالنهار توقع عليه بالليل. لذلك اقول بإذن الله الجزء وعزء ايضا من خلال جنة محمد صلى الله عليه وسلم اوصال حبيل صلى الله عليه وسلم مدد مصر غيرا في حديثين في صحيح المسلم صارك مفصا لما قلت اوصا في اهل أو مصر غيرا في نهاية الحديث فان لكم في ذهنة موضعا وفي رواية الثانية ستفتحون ارطا يسمى فيها الفراع في نهاية الحديث فإن لهم فيه ناسابا وطهرا. اذا وصايا قرآنية وصايا نفوية بالفرر انتفاع لا. في انتفاع لا. لن تجد ذلك في شيء ابدا. ولا في منتقة ابدا. مع الضبط في ان الدين عند الله لا. ايها الاحبب انني لو صرت لي حوادث من بالي من انتهيت ولكن حبي ان اذكر بحق الله جن وعلا والسامحين الغافر والعافين عن الله والله يحب المصلين هذه اخلاق المسلمين هذه اخلاق المتزكين سبحان الله طري وايضا في كتاب من كتاب محمد الصضاف عليه واله وسلم ايها نحن لكم بالله. قلت ايضا بالمكافرة الى قبل الله الجنة وعلى. وليأتوا وليصبحوا يرى ان الابرة بالحوم تقضي لا بخصوص السبب. بمعنى اننا نأتو عن هؤلاء من الزلال ونصبح عن هؤلاء لكن بطاعة ان لا يكون ثالث على حساب جين رب المليان. ايها الاخذة في الله. ايضا من قبل في الجل وعلى. فضع من قبل الجميل. هذا من قول رب العالمين في عطاق المسلمين. في النصار. في غيره من اهل النصار. ان يعيشون بين ظهران من وحده. وهذا النبيع. والاطل بعيدا في سلسة الجل وعلى. انه قائم على الرحمة حتى في الحيوان. فما فالك بهذا السلام الذي يعيش بين بحرانين وأذكركم بأنها هذا أبو عبيدة ولن أمسل الرواية من كتب التاريخ الإسلامي ولكن حذبها أن أمسل الرواية عن المستجلة في بإكتاب الدعوة إلى الإسلام كسب ما نفضه بالحرط الواحد لما اكتبها جلس أبي عبيدة من الزراح الى المرضون ما كان من التصرف هناك الا ان ارسلوا بكافه الى إن اهل جوفايس اننا نحتلف معكم في الدين لكننا ارى وارى عنا من البدء في من الصليب تي اثبتنا جاهولا فظهرونا واتلونونا واقتل اخواننا وجلد ظهورنا من النفاقين. ان الدينكم يقوم على الرحمته وعلى الشفابته. ونفجر عيناتها. من خلال افوال. ومن خلال فعال المتجاج. نفتح لكم الظوافا فقلوا لنا قبل ان ياتي الصليبيون وبالفعل فتحوا الديار وفتحوا الاسوار وفتحوا القصار ينمو حديثا وانقوص حدث صليبي ولذا اقدم المساله من الذكاء اقرا بالنسبة لقائفه 15 دقيقه في وانكم تعلمون ان الغلوة مضت عند الجميع. عندنا مثلا بعض التكفيريين. بعض التكفيريين وما شاء. وعندهم اعضاء وافضع مثال، وهم الذين يسبعون اصلاف المهجات. حينما خلق وقال نريد امريكا. نستريد بامريكا. ثم طلب اصلاف المهجات. طلبوا امريكا بسخول في مصر من الأور. وقبل ان اجيء اقول ان مصر ما انتبت عيالا ولا ما. بل ان مصر والله. ولم يجرمه. ولم يتجرب على ارضها. خليفي او يحوذي امريكي او غيره. بل ان الرماد مصير رأسه وهو مصير الجميع. ايها الاحبه في الله قلت هؤلاء الذين يظنون ان امريكا تمسك بجمعيه خيريه امريكا حيثما حلت او حلت اتجهت الى العراق وتعد انها ستقيم عرفا جغرافيه هنا وان الدول العربية ستحدث العراق وصرحت صارت في العراق الا ان امريكا عقد قدرها مع الرواد قامت بذبح الزلة مع الرواق زبحت النساء والأسفال والشباب والوزع والتباق. ما رحمن عاما. وتركت النصارى هملا. حتى انهم كنفروا من ارض العراق. حتى يعلم الجميع ان امريكا لا تبحث عن دين ولا عن غيره بل عن المصالح. وعن تدمير منصفة العرافية والاسلامية. ايضا دخلت امريكا افضان احسان. فتنفحت بالموحد فيه. وجعلت امر هؤلاء الاملا. وحينما صام شارون منذ عامينه بدك كنيتة بيت المهد. كنيسة بيت لحن. كنيتة المهد. في يوم حدهم الامضى. وضربها جمعا. لم تذكر امريكا عليه ولا بمقولة واحدة. اذا يعلم هؤلاء الذين يعيشون بين صفر هين ان السلام عندنا وان السلام عندنا وان الامن عندنا وان الامانه عندنا وأن, وان الخضره كلها في دين الله في الجنة وعلى ثم هذا هو الشطر الاول الشطر الثاني يتحدثون عن ارهاب هذه وعن ارهاب الشريعه قلت بل ان الارهاب عند هؤلاء. واعتمد على ذلك حتى استثمر واستقض وحتى اجل يساريا في عام الف وتسعين وتسعين. وتسعين. في عام الفين وتسعين وتسعين. قامت حجلة الصليفية الصحمة. بصيادة اليمون يتم بيع كل شيء فيلا الحمل الى فريس الطغر حاصروا اهلها 40 ثم وعد الناس من امام بنقص الطعام الرجال. الغذاء فامر لؤلئ بمقتل هؤلاء الجميع فقتلوا على النساء والرضع والاطفال فذبح في يوم واحد. من بعد صلاة عصري الى منتصف الليل ذبح ذبحوا سبعين الفا. هذه الحملة. قال للأسين. وقال القبرين. وقال الآخرون بلغت عدد فيها الف آلين. يعني مليون قليل. ذبحوا. من بعد العصر إلى منطق بالليل سبعين ألفا لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل إنهم كانوا يأتون بالنساء الحوامل من المسلمات فيقضرون البقون وهما أحيان ويستخدمون الأجنة ويقصحونها في القضعة وكانوا يأتون بالرمضة والأصباح فينسلون الاسياف الهديدين من فيه هؤلاء حتى تخرج من أجلالهم لما يطلعونهم على النار الشوح هذا هو الالهاب معين وبطي المسلمون في منطقة الشام بأسرها تحت هذا العناء وتحت هذا لمده 91 عام واحد الانف تحت هذا العذاب وتحت هذا الجرام ديننا يأمرنا في حسن معاملة الاسرى ديننا يأمرنا ان من سلم نفسه وحفظ الامان فإنه له امان ديننا يأمرنا بحسن مهاملة الآخرين من اليهود والنصارى من هذا الهدى ديننا يأمرنا بأن ننهز على أسين كريم لا فلنعام ونأخذ زيادهم عدى الله أن يحبه وإن رواية سلوان عند المخالف في صحيح، عند مصري في صحيح، وهي في أصلي وامري تمام ابن غوثام. توضح ذلك. هذا اعترى على عهد النبي، تكلم والتصالح على عهد النبي، وسب النبي صلى الله عليه وسلم، وكرد النبي صلى الله عليه وسلم، وأدى مؤامرة لعبد النبي إلا أن الله نجاه. ثم قال النبي إنني في طمأن. فأتي منه. حين ايذن وضع السبيل الله عليه في المسجد ورمتهم في سارة في الزوار المسجد. وعرض عليه الإسلام الا انه هدى. فابقى وقال له الضعاب. ضع الشرع فكان يأخذ واجرة. وفي يوم التان. ما سر يا روزيات الماء. اما انك ان تغلب. يقول لا الى اقرم ورد. وفي اليوم الثاني يا ثمان أما آل لك أن تثلث؟ لماذا وضعت لا لا. حتى القرآن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستمع القرآن للفيدي النبي صلى الله عليه وسلم فعل الآيات أن تنهل في قلبه بكذل رب المليات فيهدى فجاء النبي في يوم الثالث عليه فآبا وقال يا محمد ما انتجع وإما أن تطرق الأمر لكاسر فما كان من الله عليه وسلم إلا أن قال له أدعك يا أمامة وأمر له في الجافة فأني له في الجافة وأمر له في صعام وأمر له في قرار ثم قال انطلق يا فخرج إلى أمر بذين فنزل وانتهل سبحانه الى النبي صلواته عليه وسلم وقال يا محمد ما كان هناك دين اغضب الى قلب منك? يا محمد ما كان هناك احد اغضب الى قلبي منك? يا محمد ما كان هناك قوم اغضب الى قلبي منك? الآن الآن هناك اطلب الى قلبي منك والله لا إلى الخلق الى قلبي الان وان دينك احب الادياء الى قلبي الان وان خوفك احب الخوفي الى قلبي الان يا محمد اشهد ان لا اله الله وان محمد رسول الله قال لنفيها في وسك فجاء الى ارض الموحدين وصفنا بها الافراح فبيت خان وسأل عن قبر صلاح الدين فدعي عليه فرك له في قبره وبصق عليه ثم قال ها قد يا صلاح الدين وامر جنوده بقتل الجميع وبارض القرى والمدن ففعل افاعيلا في كل دين. كتب عنها مثل تاريخ ما كتبه اعيد قذاهور ووقف تفاجر الجبال وزيف المجل والجعوات وقفت امام قضر يضط جداره جلال حياتي في جلال ممات اراعك القضر امراعك السبيل يضط من الاحجاب والوقاعات ام حجبت ان الذي في القضر ميس بل جديد يضطي الله في الهبات السادس على سبيل الصرحة اذا فيه. انظر من النصف اذا فيه. وليس اذا فيه هذا الصحيح. اذا فيه مثل ملك والانسان. من الفكتالة وانسانية. لما مكنا المسلمون من ارض اسفانيا ونشروا الاسلام فيها وانتفعت المآجل وقليت المساجد وكثرت المفاحل ودخلت الدين الواسي الجزة وعلى كل بيت هذه المرأة كانت شافة افتمن اي لا تستزل قليلها الا بعد ذكري الوحيدين وضرهم هذه المرأة ويا ليس حكام المبينين لنسبة هذة المرأة. هذه المرأة رهن الجميع من جوهراتها لتدريب الجميع بها على مخافلة المبينين. وكانت تقص على التدريب وترافق التدريب بنفسها. ثم امرت اجباعها باشاعة في المبينين ولكثرة الشانعاء. وبالوقع بين الغلمات والممارات فاختلف المسلمون وتناحر الوحيد من العلماء والممارات ركز معي فأنا فحيا وهذا يذكرنا بمضامرات الغلمة وكذا كانت تشمل العيام وكذا بالنسبة للعلماء اليام رحم الله قال المحيم لما امرت جيشها بان يدخل في كل قوى على الموحيدين لا يمتح ضعيفا ولا مريضا ولا ذكرا ولا قيسا وبالفعل هدفوا على الموحيدين هدفوا على جيشة بأسلاف فغير فقتلوا الرجال والنساء والأخفال والشباب فلما مردنا قال الثابي عبدالله الصغير قريجو اثنتي عشر. قالت بقصحة ذهبية في كل عام. فقدم لي اول عام. قال اجعل قلتك الصغير رفينة الانسي حتى تأمر الارض لكم. فاعطاك. اعطني ست مائة اسين. وفي كل عام اعطني ستين اسيرة. اعطاك. ثم امرت بحرقه وبالقص الجميع امرت ثم خيرت من بقي اما ان يقتدوا الى النصريه واما ان يذبح في النار ذبحت حالها الملك من الرجال والنساء والاصغى لم يقف امر الى هذا الحد بل انها امرت بنبش قبور تهلمي وباستخراج الزنة التفيلة آل كانت صافرة ثم بجلسها وإحراقها ما ما تحرقها. الله حكرا. عداو وحقد وحزد وإرهام. وما وقف الأمر إلى هذا بحد كل مساجد والمآه وبإحراق القصاح. ففعلوا. قال علمتنا حتى أنها ما أبقت في أسبانيا ولا في إيطاليا، ما أبقت من ولا من زنة ولا من الدين ولا إماما ولا شيخا ولا مسحها، صارت من الأرض خاوية بلا توجه. انظروا اذا كان من عجلة أم من عجلة هؤلاء؟ حتى لا اثير عليكم بما فخي بالله الجدوى على سبيل القرآن. اتيت لكم في الاول في الف و ستح الوثئين ثم اتيت بغور ثم أتيت اقول في سنة الف و انظروا معي ما تجرب حملة الاصطار من الصليبين. انني لا اريد الازالة الموجودة بالرؤوب. بل اريد الازالة الموجودة بالقلوب. وقل تجد هذا بالتالي. انهم سرعوا خرافية للمسلمين حتى في الاصطار. فتقضي حملة عجيب. معه لأول مرة. سنة 1212 جاء طفل فرنسي يدعى بخيفة. يدعى بخيفة. هذا الطفل يناس عدى ثانية عشر من عمر. ادعى انه نام فجاءه لمسيحه في المنام. وامره ان يتمع الافطال في الزيور وان يستجهل لبيت المقصد لذبح المسلمين ولتشهير الارض من المؤمنين. ما الذي كزت هذا في خلف هذا الهولاد? ومن الذي سرع الكراهية في خلف هذا الهولاد? انهم القساوثة والمطارقة هنا حتى يعلم اصل الارض سبيعان انهم هم الارهابين في رب العالمين. اجتمع لديه في ايام اكثر من ثلاثين الفضل. حملوا الفيوز. وستجعوا حتى وصلوا الى مارسليا. وهنا طلبوا زبنا للوصول الى فيد المقجس في, في الا ان السجار هنا اقتضوا بعضهم في الزبن وبيع الفاقر اخدوه الى ملائج السنجرية وباعوه جواري وعبيجة الحملة الثانية. الحملة القليبية من الابطار الثانية بعدها في تكة في نفس العام الف ومثلين وثنان. طفل الماني يجعى في يدعى ميقودا قام وقلق اتاني المهيين وقال من اتبع الاصطال لذبع المفيدين ببيت مصدر وطحر الله اجتمع لديه ما يخرج من اربعين اذن وحملوا في يوم وتوتهم الى سبال حج وما شابه الى الثوار. الان الناس هناك ضربوهم واعادوهم الى اهلهم مرة جهرة. لا تسمع الكلام من احد انه بصر. لكن حسب يعني اقول من انت في زرعة في قلوب هؤلاء الاصطار? من انت في زرعة في قلوب هؤلاء الاصطار? من انت في امرهم بحاج السيوس رغم انهم اصطار? لذلك الموحيدين ولكفين الحظ من الموحيدين? يا هذا ان الدرهاب عند هؤلاء النجمين. وان الموحيدين. ني انا صناعه حقيقه وافكر اقول صوت هذا استغرب الحمد لله وسلام على عباد النبي الصفه واشهد ان لا, لا الله لا واستفوا بلا شريكة. واشهد ان محمد للعبدوه ورسوله. خلق لهم والذي وبارك عليك. وبعد من تجلاح الجنة وعلم. ايها الاخبة. اعلموا ان الاسلام ساوى بين ستير افل الاصل. من الناسية العامة. ساوى بين ستير افل الاصل. لم يفرق بين هذية ولا اصبر ولا احمر ولا اسود. لم يفرق بين عارضين ولا اجميه ابدا. يا ايها الناس. انا خلقناك من ذكر وانسى. وجعلناكم شعوطا وصفائل لسعارته الشائد. ان اكرمكم حينج الله اصفار. ليس برئيتي ولا باميري ولا بملكي ولا بوزيري ولا بعضيك ولا بسريك ولا بالقويم. لا. بل ان الامر في الصفة أيضا. ان الاسلام لم يفرق بين العرب والعجم بقات ان تكون تقى على الرؤوس جميعا ربط طريق السنن والحديث صحيح في جناث الكل وحده لا فصل عربي على عجبي ولا عجبي على عربي ولا عربي على اسود ولا لأسود. على احمر ان في التقى والحمل الصار. ايضا فاينك كلاما يكن كنما ويركض قمامه ذوال دهرير او انتقام العنصري في اما جاب انظروا الى ابي قهر لما قال لغاز ان تريك بشرته توتا ليبنى توتا ضرب الذين ظلموا في يوسف وجعل ذلك انما هو من مقايس الجاهليه قال انك امرؤ في كدائيه انك مرء فيك الجاهلين. ايها الاخبة الله. خلافة المسألة لاني اصلت عليه. اقولي جميع. اعلموا ان الاسلام هو دين الحق. ومع ذاه فهو الفاطئ. واحدها. اعلموا ان الاسلام دين الحق. وما ذاه فهو الفاطئ. قال الدنيا وعلا. انا عمرت الله الاسلام. قال سلو عالم ومي يبسك خير للجاب في النار فلن يقبل له. قال سلو اليوم اسمدت لكم فينا. عليكم نعمة في ورطيت لكم الاسلام فينا. ايها الناس. اعلموا ان ربكم واحد. وان كتابكم واحد. وان قبلتكم واحدة. وان نبيك الخاتم واحد صلوات الله وسلامه عليكم الجاد. انا لنا ان نستفز الجميع. انا لنا ان نعتصم الجميع في مواجهة هذه التحديات من والتاليين. هل يحرفون زل وعلى? وعتصموا بحق ذات جميعا ولا تطرقوا. هل يحرفون زل وعلى? وتعاونوا عن والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان الم يقر ابن زيد وحده ان الذين تفراقوا دينهم بركات على علمت من فيش الم يقر ابن زيد وحده محمد رسول والذين معه اشفاق علمكم رحمات بينهم ايها الاحبه بالله ان نبينا صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الوارد في البخاري في صحيح وعند مسلم في صحيح ان يا الجنيا. يكون بعضه بعضا. ايها احبة بالله. ان لم نتواه. ان لم نتعاطه. ان لم نفراه. ان فاننا سنبكي حيث لا يمكن بكاء. وسننجم حيث لا يشت النجم. ايها لا حبة بالله. ان فرصة. وهذه اللفظة شرعية. ان فرصة فاطة الله إلينا. وسنسأل عليها بجميلة البلد من الارفاق. أيضا فإن تاريخا لم يرحم هذا في على الاسلام بسبب هذه في الفرصة التي فاصها الله الينا لتقديق شريعة الاسلام والعقابة الخلافة الاسلامية على ارض مصر وعلى أن مصر هي ارض حينان وانها الضائلة للدول العربية والإسلامية ان جخلت الله بالكل وعلى في بالحزن وما شاب سبعوها جميعا وانتقلت في الحرض تذيبها جميعا لذلك اقول بالبدايه جل وعلا ان الامر يثير وان القدر عاتي لذلك على رجال مصر على شباب مصر على ابناء مصر ان يكون على كتف رجل واحد ان يكون على كتف رجل واحد عاما للجميع أن, ان يفتح الهواء للجميع ان يفتح خبز الطعام عاما للجميع ان يفتح خبز الماء للجميع ان يفتح خبز القياده عاما للجميع أن يتحف بالجميل والشهرة أنا الجميع أن ينتسب لله أن يخواته لله أن يبذل رحمته لله دل وعلى أن ينصر مول مول. الله يا أخواني الله دل وعلى أن ينصر الإسلام والله منصر الإسلام أيها السني الله اللهم آمنا ولا تخينا وكن لنا القوة ولا تفضحنا اللهم اصطرنا فوق الارض واسترنا تحت يوم الحساب عليك يا ارحم اللهم احفظنا لنا في ابنائنا احفظنا لنا في ابنائنا بارك لنا في امرنا لنا بارك لنا في الله في اولاد اصبحنا في اولاد اصبحنا في من القالفي يا رب العالمين الله اللهم اجعلنا افضل حسيب من اي يحوج الملائكه واصطب في قناه قتل اللهم اصطب في قناه قتل اللهم اصطب في قناه قتل الامام اللهم عليك باليهود وعليك بالصليبين الخارجيين المتصارعين وعليك بالسائر الاعكانسي فانه لا يرجو اللهم صلي عليهم الرملاء وصل عليهم الرملاء وصل عليهم الوارث وجمد الجماعة في عروقه وصل عليهم الصراخ اللهم مدبرهم بمساعيهم اللهم مدبرهم بمساعيهم اللهم مدبرهم بمساعيهم وفجر الأرض بتحتده اللهم نصر أهل في كل الدفاع في وفي أخاه في البلاد وأين بدرني العباس إنك عن فضاد يا ربنا بارك في مصر. اللهم بارك بلادنا فينا اللهم بارك بلادنا فينا الله جعلت مصر بلدا امنا وامنا وطمئنا وسلام اللهم اجعلها بلدا سلام اللهم اجعلها بلدا طمئنينه وامان واجعلها سقاء الرخاء وسائر البلاد المسلمين اللهم امتلئ فرعك بارض مصر اللهم امتلئ فرعك بارض مصر اللهم امتلئ اللهم وبنستأون في المذرمين اللهم اكفنا من الفاسدين وبنستأون في المذرمين اللهم اكفنا من الفاسدين وبنستأون في المذرمين واحفظها من الظهور واحفظها من الشر في دي من الروث والملاحي واحفظها من كل اعثام دي انك انت Man! If you, yeah. ALLAH ALLAH